و ا ل ع ص ر إن ا ل إ ن س ا ن ل س ي ل ا ا ل ذ ي ن آمنوا و ع م ل و ا ا ل ص ا ل ح ا ت وتواصوا س ل و ا ص و ا ا ب ل ص د ه